بوك تو يا بحي يا عرو ستة وخمسون ستة وخمسون بحوالو المشاعر الأحاسيس المشاعر الأحاسيس ناكو كاوالا ناني بنشتا وجود رغبه وجود رغبه معكوا كوالاني انپنجوتا لدينا الرغبه لدينا الرغبه معكوا كوالاني انپچكپووتا ليس لدينا رغبه ليس لدينا رغبه بھยม وےوتا الاحساس بالخوف الاحساس بالخوف ناكو భయం వేస్తంది اشعر بالخوف اشعر بالخوف నాకు భయం వేయడం లేదు لا اشعر بالخوف لا اشعر بالخوف సమయం <تصفيق> వుండుట توفر الوقت توفر الوقت आयनकी समयम वंदी لديه وقت لديه وقت आयनकी समयम लेदु ليس لديه وقت ليس لديه وقت विसुग्गा वंडुटा الشعور بالملل الشعور بالملل आमकी विसुग्गा वंदी هي تشعر بالملل هي تشعر بالملل عامكي وسقا لدو هي لا تشعر بالملل هي لا تشعر بالملل عاكلي ويوتا الشعور بالجوع الشعور بالجوع ميكو عاكلي ويستوندا هل انتم جوعى هل انتم جوعى ميكو آكلي ويدم لذا هل انتم غير جوعى هل انتم غير جوعى داحم وئوتا الشعور بالعطش الشعور بالعطش ولكي داحمغا عندي هم عطشى هم عطشى ولكي dahanga లేదు هم غير عطشى هم غير عطشى